أولاً الغنوة غناء سيدة شادية طبعاً بالتأكيد والحان الراحل مونير مراد وكلمات الراحل فتح أورا لو مسكنا الكلام في عجالة كده كعادة فتحي أورا من أخف دم الكتاب ومن أكترهم مقدرة وصنعة خد يا خدي حبيبي وروح عزولي بتحبني وعينيك فتنولي اوعى تسيبني وبتعزبني وتطلع زي الناس قالوا شوف ترمزيكة اللي جوة اوعى تسيبني وتعزبني روحي عزولي عينيك فتنولي تطلع زي الناس مقالولي القفلة قولي ركبة معاها وبيستعملها طبعا باقتدار شديد طول الغنوة بنفس مستوى خفة الدم اللحن كله جديد اولا الاقاع اقاع الصنبة وهو اقاع من امريكا اللاتينية ويقال ان أصوله برازيلية قاء سامبا اللي هو توم توم تاك توم توم تاك توم توم تاك توم توم تاك كده وعلشان كده حنلاقي إنه الآلات الرئيسية في الرتم هنا الالات الخوجائية هنلاقي الطومبا مثلا الطومبا عبارة عن آلة من آلات الايقاع لها آآ آآ مساحتها الصوتية واسعة جدا فهي الآلة اللي مسكانة هنا وغالبا اللي كان بيعزفها العازف القدير المصري الراحل سيد باريزة حنلاقي البيانو له دور رئيسي جدا حنلاقي مجموعة النحاس السكس والترامبيتس واخدين دور او والساكس يعني واخدين دور رئيسي جدا في الاداء هنلاقي الاوركسترا بتختفي وما تخشش إلا مع الغنى في معظم الوقت تستنى لحد ما النحاس والساكس والبيانو يخلصوا جملهم قفله الغنوه اللي هو إواء إواء إواء دي أفلة في منتهى الغرابة لأنه القفلة عادة بتقفل على الدرجة الرئيسية للمقام المقام هنا على فكرة دوماجير القفلة هنا بتقفل على الدرجة الخامسة بتقفل على الصول ودي يسموها القفلة المتعلقة القفلة اللي لا تسيبك على حامي ولا على بارد تكرار الكلمات زي إواء زي روح روح روح اوعى المكررة دايما لعبه تكرار الكلمات لعبه هنا طبعا بتنفع في النوع ده من الارتام ومن آآ آآ الغنى اول صمبه اشوفها بالعربي مغناب جد بالعربي ابو دم خفيف اللي جنب الخواجه برضو مش بعيد عنه يعني اما عن شادية فبحقيقي كتير قوي بقول لربنا والنبي تبعت لنا كام شاديه كده بس عشان يعني ايه اه اه اه نلحق نلحق كل ده نلحق خفه الدم ونلحق الغنى اللذيذ ونلحق التعبير ونلحق الصحصحة والصحيان ونلحق اه اه نوع الصوت والقماشه الجميله اللذيذه بتاعه شاديه ومغنيه جامده جدا مع خد يا حبيبي كلمات فتح قوره الحان منير مراد وغناء شاديه خد يا حبيبي بتحبني وعنيك فتنولي اوعى تسرني وتعذبني وتصلع زيه الناس ما قالولي اوعى اشوفك مره ناسيني ما تخليش اليوم دا يزيني لا تفرحهم وتريحهم ولما فوت وحدي بصولي اوعدت تبني وتعذبني وتطلع زي الناس ما قالوا